المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسيع الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيك ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا ولا كبيرة إلا أحصلها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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِسُلْطَانِ الظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا